ولا نساء من نساء عساء يكن خيرا منهن ولا تلمزوا ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس لسم الفسوق بعد الإيمان.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 ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم